عن الحسن قال كان رجل اسمعوا لهذه القصة اسمعوا لها جيدا قال كان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للانصار يكنى بابي معلق وكان تاجرا يتجر بماله وبمال غيره يضرب به في الافاق وكان ناسكا ورعا فخرج مرة فلقيه لص لص مقنع بالسلاح قال له ذلك اللص ضع ما معك فاني قاتلك. قال ما تريد من دمي. خذ المال. قال اما المال فهو لي. ولا اريد الا دمك. قال اذا اتركني اصلي اربع ركعات. انها الصلاة يا عباد الله. قال اتركني اصلي اربع ركعات. قال صلي ما بدا يقول ثم صلى اربع ركعات. فكان من دعائه في اخر سجوده. انه قال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد اسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملار كان عرشك ان تكبيني شر هذا النص يا مغيث اغذني يا مغيث اغتني يا مغيث اغتني فاذا هو بفارس قد اقبل بيديه حربا قد وضعها بين اذني فرسه فلما بصر به اللخ اقبل نحوه فطعنه فقتله ثم اقبل اليه قال لي قمت فيقول قمت فقلت من انت بابي وامي فقد اغاثني الله بك اليوم فقال أنا ملك من أهل السماء الرابعة يقول أنا ملك من أهل السماء الرابعة دعوت بدعايك الأول وسمعت لأبواب السماء قعطعا يقول دعوت بدعائك الأول فسمعت في أبواب السماء قحطها ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء في ضجة ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروب فسألت الله أن يولي أني قتله اسمعوا يا أهل الحاجات اسمع يا مكروب اسمع يا مهموم اسمع يا مظلوم قال الحسن فمن توضى وصلى أربع ركعات ودعى بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب سبحان من إذا دعاه الغريق نجاه ومن إذا دعاه الغايب رده وإذا دعاه المبتلى عافاه وإذا دعاه المظلوم نصره وإذا دعاه الضال هداه والمريض إذا دعاه شفاه والمكتوب إذا دعاه فرج عنه ما آتاه ليتنا ندعو الله كثيرا ليت ضعفنا يتصل بقوته وفقرنا يتصل Nahrne jibaha Urabau Wa'tadayhinaha Shiaaram Dilhaya In tasal Anha fa inna La